بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة يقول شيخ الإسلام السماء رحمه الله هذا الاستشفاء والتوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم حقيقته التوسل بدعائه فإنه كان يدعو للتوسل للمتوسل به المستشفي به والناس يدعون معه كما أن, لما كما أن المسلمين لما اجدبوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه عربي فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا فرفع النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقال اللهم أغفنا, اللهم أغفنا اللهم أغفنا وما في السماء قزع فنشأت سحابة من جهة البحر فمطروا أسبوع لا يرون فيه الشمس حتى دخل عليهم الأعرابي أو غيره فقال رسول الله إن قطعت السبل وتهدم البنيان فاجعوا الله يكشفها عنا فرفع يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والضراب ومنابت الشجر وبطون الأودية فانجابت انكشفت عن المدينة كما ينجاب الثوب كما ينجاب الثوب والحديث مشرور في الصحيحين وغيرهما. وفي حديث اخر في سنن ابي داود وغيره ان رجلا قال له ان نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك تسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رؤي ذلك في ولوه اصحابه وقال ويحك اتدري ما الله ان الله لا يستشفع به على احد من خلقه شأن الله اعظم من ذلك وهذا يبين ان معنى الاستشفاع الشخص في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه هو استشفاء بدعائه وشفاعته ليس هو السؤال بذاته فإنه لو كان هذا السؤال بذاته لكان سؤال الخلق بالله تعالى أولى من سؤال الله بالخلق سؤال الخلق بالله يعني تيجي تقول أسألك بالله عليك أسألك بالله بيقول لكان لو كان السؤال بذاته لكان سؤال الخلق بالله تعالى أول من سؤال الله بالخلق إنه أن يسأل الله عز وجل بالخلق في كلمة نستشفع إن إن, إن نستشفع بك نستشفع بالله عليك يعني كأن أنت هتقضي الحاجة وربنا هو الوسط زي ما نزل إيه وستسي ربنا الله الرسول صلى الله عليه وسلم عظمها جدا وقال إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه فلو سؤال بالذات يبقى سؤال الخلق بالله أولى من سؤال الله بالخلق ولا كان ولكن لما كان معناه هو الأول اللي هو الاستشفاع بالدعاء والشفاعة كان إنكار النبي صلى الله عليه وسلم نستشفع بالله عليك ما هو ده اللي ممنوع ده اللي هو استشفاء السؤال بالذات والجاه نعم سألكم بجاه النبي هي زي ذات النبي أنكر النبي صلى الله عليه وسلم نستشفع بالله عليك ولم ينكر قوله نستشفع بك على الله لأن الشفيع يسأل المشفوع إليه أن يقضي حادث الطالب والله تعالى لا يسأل أحدا من عباده أن يقضي حوائج خلقه وربنا ستجعله هو, ربنا حتجعله هو اللي يطلب من فلان يطلب من الرسول أنه يقضي لك حاجتك. هذا معناه نستشفع بالله عليك يعني انت المقصود وربنا هو اللي ايه أنا أسأل الله فهذا الكلام الذي انكره آه. زي كلمة وسطتنا هي بالضبط زي كلمة وسطتنا ربنا لا بالله عليك دي سؤال بحق الله عليه او يحلفه على ذلك. يحلف له ذاك السؤال هنا اسألك بالله يعني استحلفك بالله يقول والله تعالى لا يسأل احدا من عبادي أن يقضي حوائج خلقه وإن كان بعض الشعراء ذكر استشفاعه بالله تعالى في مثل قوله شفيع إليك الله لا رب غيره وليس إلى رد الشفيع سبيل سبيله هذا كلام منكر لم يتكلم به عالم يعني إذا ده مش كلام يحج كلام واحد بجاه ضال يقول وكذلك بعض الاتحادية ذكر أنه استشفع بالله إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكلهما خطأ وضلاش بل هو سبحانه المسؤول المدعو الذي يسأله كل من في السماوات والأرض ولكن هو تبارك وتعالى يأمر عباده فيطيعونه وكل من وجبت طاعته من المخلوقين فإنما وجبت لأن ذلك طاعة لله تعالى فالرسل يبلغون عن الله أمره فمن أطاعهم أطاع الله ومن بايعهم فقد بايع الله قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله وأولو الأمر من أهل العلم وأهل الإمارة تفسيرين في قوله تعالى يا أيها الذين من أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم فسروا بالتفسيرين شيخ الإسلام بيجمع بينهم يقول تفسير الأول منهم أهل السلطان والإمارة الأمراء، والتفسير الثاني العلماء وكلا التفسيرين صحيح. عشان كده جمع بينهم. يقول واولوا الأمر من أهل العلم واهل الإمارة إنما تدي طاعتهم إذا امروا بطاعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح على المرء المسلم السمع والطاعة في عسره ويسره ومنشطه ومكرهه ما لم يؤبر بمعصية الله. فإذا أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة وقال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق والحديث حسن وأما الشافع فسائل لا تدب طاعته في الشفاعة وإن كان عظيما أما الشافع فسائل لا تدب طاعته في الشفاعة وإن كان عظيما وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل بريرة أن ترجع لزوجها أن تمسك زوجها أن تمسك زوجها يعني لا تفارقه سأل برير أن تمسك زوجها ولا تفارقه لما وثقت وخيرها النبي صلى الله عليه وسلم فاختارت فراقه وكان زوجها يحبها فجعل يبكي فسألها النبي صلى الله عليه وسلم أن تمسكه فقالت اتامرني فقال لا إنما أنا شافع رواه البخاري يبقى ذا الشافع لا يلزم ايه قول قالت فلا اذا مين لما قالها انا شافع قالت له لا مش هرجع لا ابدا بي سلي ما حقها الرسول حالما ما رضيش يقول لها انا امرك يا انت رجعي معلش لا دا حدود في حدود عشان مهو الرسول حالما يقول لها انا شافع انا بطلب طلبه بس مش بلزمك يعني الرسول عشان كده هي استفسرت إنما قالت أتأمرني قال إنما أنا شافع لما استقر عند المسلمين أن طاعة أمره واجبة بخلاف شفاعته لو كانت لها أنا أأمرك التزم. التزم لكن إيه التزم هي أريدت إنما أنا شافع فإنه لا يجب قبول شفاعته شو كلمة مع إنها شديدة لا يجب قبول شفاعته صلى الله عليه وسلم لكنها صحيحة لأنه هو الرسول والله قالها قال لا أنا ما أأمركيش إنما أنا إيه؟ شافع عايزك تاخدي كلامي تاخديه مش عايزه بلاش ده حدود عظ... لانه هو حدود تشريع صلى الله عليه وسلم عشان كده ليس للامام ان يأمر بما ليس بواجب على على, على الناس لو... لو لو الامام قال لواحد طلق مراته ده... ده انا بقول اهو ده مش الرسول بيعمل كده عشان يبين ان اه ان هو مش من ح... حد يلزم واحد بكده يعني ما ينفعش اب يقوله تتجوزها تتجوزها من عنك لانه ده اقصاه يكون ايه شافع لا مش الاب طعاته ايه واجب لما يأمر بحاجة زي كده ما ينفعش ملوش انه يأمر بكده لان دي من جهه هذا الجنس الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه وهو الرسول صلى الله عليه وسلم ما امرهاش امر ايجاب فاللي يأمر امر ايجاب في حاجه زي كده يبقى مخطئ ومتجاوز الحدود لما يقول له ابقي اذا ما جوزتهوش يبقى لم دي ولا عرفك ولو يقولها لو ما قابلتيش فلان ده يبقى انت مني وبارئه منك يوم من الدين ليه طيب لان انت كده انت متجاوز الحدود لا يجوزه لك ذلك هو ليقول له ما تتجاوزش برضه ليقول له دي لابد يكون له سبب سبب شرعي عشان تاجي بتاعته لازم يكون في سبب شرعي عشان هو عمر عشان عارف انه عمر مش متجاوز وعلى عمر عمر لما لما امره يطلقها كان عمر مش متجاوز في هذه عارف ان دينها ما يصلحش معاه مع ابن عمر رضي الله عنه عشان كده الإمام أحمد قال له إن كان أباك مثل عمر فاطعه فضلقه لكن هو ما يلزمه عشان كده ابن ثانية لما افتى قالوا ليس من بره بأم يطلق امراته عشان كده بنقول حدود الأمر لا بد يكون معلوم أنه ليس لكل أحد يؤمر بما يشاء الأب مش مالك لابنه يامر بأي حاجة ولا الأم وليس ان الأمير يأمر بأمر يبقى المستحب والمباح بقى واجب أو إذا ما شيء يبقى محرم لا ده هو لابد عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم ما امرش علي وفاطمه بان هم يصلوا قال تصليان؟ فالالا تصليان دي مش ايه؟ وهم صرله ما تصلي لازم تصلي. لا ما يقولوش في النافلة ما يقولوش صلي يقولوا الا تصلي لازم يفرق بين الايه؟ بين الاثنين عشان كده يقول ان الرسول هنا في في, في, في امر بريره قال إن انما انا شفع لما استقر عند المسلمين ان طاعته صلى الله عليه وسلم صعة أمره واجبة بخلاف شفاعته فإنه لا يجب قبول شفاعته ولهذا لم يلمها النبي صلى الله عليه وسلم على ترك قبول شفاعته فشفاعة غيره من الخلق لا أن لا يجب قبولها أو ماله مش إلزام ده بس هو التزم لاها مش طالحة فسمع كلام أبا في فرق منه هو التزم وبين يجب القبول في فرق من يجب القبول وبين ان هو يستحب القبول ويشرع القبول لا ده طبعا سبب ظاهر مش راضية. غير قانعة هذه المرأة التي امره امر ابراهيم ابنه ان يطلق عليه السلام ان يطلقها لانها كانت ساخطة كانت لا تصلح للاستمرار في العشرة لا لا مش مخالف يشرعينها ده بالعكس ده اي واحد يلاقي امراته بهذه الطريقه يبقى ينبغي ان يفارقها ساخطة على الدوام لا ترضى بما قسم الله عز وجل وتقول له كل يوم نحن في شر نحن في اسوء حال ليس عندنا طعام وهي عندها ولا ياذب الله دي اصلا كافرة العشيد دي اول احسن حاجة فريقة ما يسأل الله العفية مش كل الاثنين بتخنقوا لأتي ينفلوا الشيخة سعينها الله له قولي هذا استغفر الله رحمة